ونفس وما سواها فألهمها قدورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت تمود بطواها إذ بعث أشقاها 111. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها 112. فكذبوه فعقروها فذندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها 113. ولا يخاف عقباها